والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَقَّى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا استدلوا وكذبوا بالحس نفسه يسيرون ردا ان علينا للهدى وان لنا أتوكم نارا لولا يصلها إلا الأشرى لا يصلها إلا الأشرى الذي كذب. ذبا وتولى وسيجنبها الأفقى الذي وما لأحد عنده من نعمه إن لبت وجه أوجي ربي الأعلى ولا سوف